يضير سناه كلما سود اليلة أي في تخفيف الهمز طرق كثيرة متشاحمة غير ما ذكرها الناظم ولكن أئمة النحو يخسر بين الصرفيون تضبع عندهم معالم الهمز وكلما ظهرت فيه مشكلات عند غير النحويين وكانت في شدة غموضها كالليل الأسود شديد الظلام كانت هذه المشكلات عند النحويين واضحة, واضحة وجلية وضوح الشمس المشرقة في ربعه النهار لأنهم أهل هذا العلم والمتخصصين فيه فإذا تخبط فيه غيرهم فهم فيه على صواب وهم فيه أئمة يرشدون غيرهم نعم انتهى باب وقف حمزة وهشام والآن نتكلم عن باب الإظهار والإظهام قال الناظم أحوال الله سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإظهام تروى وتجتلى فدون كئذ في بيتها وحروفها وما بعد بالتقييد قده مذللة سأسمي وبعد الواو تسمي حروف من تسمى على سيمة تروف مقبلة وفي ذلك أيضا وتائم مؤنث وفي هلو بل فاحتل بذهنك أحيانا المراد بالإضغام هنا الإضغام الصغير وهو أن يأتي الحرف الأول ساكنا والثاني متحذكا والألغاز التي سوف يذكرها الناظم ويبيّن أحكام أحكامها في هذه في الأبيات أو في الأبواب القادمة هي كلمات ذ إذ أو ذ إذ وذ قد وتاء تأنيث وهل وبل فإنه ولذلك قال فدون إذ دولك اسم فعل أمر بمعنى خذ أي خذ إذ في بيتها وحروفها يعني يأتي لك ذ إذ في بيتها وتاتي حروفها بعدها وما بعد بالتقييد قد وماذا لنا يأتي بعدها حروفها بعدها حروفها التي تضغم فيها أو تظهر عندها سأسمي وبعد الواوي أي س... وأنه سوف يذكر هذه الألفاظ في بداية بيت ثم يذكر بعدها الأحرف التي تضغم فيها أو تظهر عندها ثم يوضح بعد ذلك مذاهب القراء من حيث الإظهار والإضغام ذاكرا القراء إما بأسماء الصريحة أو برموزم الدالة عليها سأسمي وبعد الواو تسمي حروف من ثم يأتي من الواو فاصلة بين الحروف الدالة على القراء والحروف التي تضغم فيها أو تظهر عندها هذه الكلمات وفي ذال قد أيضا يعني ذال إذ وذال قد أيضا وثاء التأنيف وفيها الوابل فاحتل بذهنك أحيانا أي احتل بذهنك واجتهد في معرفة هذه الأحكام وعمل عن استخراجها من النوم باب ذال إذ نعم إذ تمشت زينب صالنا لها سمية جمال واصلا من توصل نعم هذه كلمة بدأ بها إذ يعني هذه ذا الإذ تمشت الحروف التي تضغم فيها أو تظهر عندها ذا الإذ وهي التاء في نحو إذ تمشي, إذ تمشي أختك في زينب نأخذ الزاي في المثال وإذ, وإذ زين لهم الشيطان صال نأخذ الصاد والمثال وإذ صرفنا دلها نأخذ الدال والمثال إذ دخلوا سمية نأخذ السين والمثال لولا إذ سمعتموه جمال نأخذ الجيم والمثال وإذ جعلنا البيت مذايب القراء في ذن إذ على النحو الثاني أولا قال فإظهارها أجرى دوام ناسيمها أي أظهر ذات إذ عند الأحرف الستة المرمز لهم بالألف من أجرى والدال من دوامة والنون من نسيمها وهم نافع من كثير وعاصف أظهروها عند الأحرف الستة جميعا فأقرؤون إذ تمشي وإذ زينا وإذ صرفنا إذ دخلوا عليه لولا إذ سمعتموه وإذ جعلنا وأظهر ريا قوله وصف جلاء أظهر الكساء المرموز من ريّ وخلاد المرمز له من بالقاف من قوله أظهروا أو أظهر ذا الإذ عند الجيم فقط وأضغماها في بقية الأحرف فيقرآن التمشي أختك وإذ زينت وإذ صرفنا إذ دخلوا لو لا إذ سمعتموه ويأتيان ويأتي عند الجيم ويظهران فيقرآن وإذ جعل البيت نعم لأنهم أظهروا لأنهما أظهر عند الجيم قال وأضغم ضنكا واصل تومد ليه أي أبغم خلف المرموز لو بالضاد من ضنكا في التاء والدال أبغم ذلك في التاء والدال مثال اتنشي اتدخلوا ات قوله وابغم ذولا وجدوه دائم ولا أي أبغم ذكوان مرموز لو بالميم في الدال فقط وأظهر عند بقية الأحرف فيقرأ اتدخلوا وبقية الأحرف له الإظهار بقي عندنا المسكوت عنهم أو المسكت عنهما وهما أبو عمرو وهشام فلم, فلم يذكر مع المظهرين ولم يذكر مع الذين يظهرون بعض بعد الأحرف ويضغمون عن بعضها فيقول لهم الضغام قولا واحدا في الأحرف الستة أبو عمر وهشام يضغمان في الأحرف الستة وتؤخذ قراءتهما من ضد قراءة نافع وابن كثير وعاصم الذين يظهرون عند كل الأحرف الستة فهؤلاء يظهرون على الأحرف الستة نافع بكثير وعاصم وأبو عمرو عشام يضغمان في كل الأحرف الستة هكذا اتمشي وإز زينا وإز صرفنا لولا لو استمعتم وإز انتهى باب ذال إذ نأتي إلى باب ذال قد وقد سحبت ذيلا ضفا ظل ذرنب جلته صباه شائقا ومعلنا وقد سحبت بدأ بالذاء القد وقال وقد نأخذ الحرف اللي بعدها سحبت ذيلا نأخذ السين إن والمثال قد سألها ذيلا نأخذ الذال والمثال ولقد ذرأنا ضفا نأخذ الضاد والمثال فقط ظلا ظلنا, فقد ظلنا. نأخذ الضاء فقط ظلم والمثال فقط ظلم زرنب نأخذ الزاي ولقد زينا جلته نأخذ الجيم لقد جاءكم لقد جاءكم صباه نأخذ الصاد ونقص الرفنة شائقا نأخذ الشين قشغفة هذه الحروف الثمانية التي تضرب فيها أو تضرب عندها دال قد والأمثلة ذكرناها أما مذاهب القراء في دال قد فهي على النحو التالي أولا قال الناظم فأظهرها نجم بدأ دل واضح. نأخذ النون العاصم الباء لقالون والدال ابن كثير فهؤلاء الثلاثة يظهرون ذا لقد عند كل الأحرف الثمانية قاد سألها ولقد ذرأنا فقاد ظلنا فقاد ظلم ولقد زينا لقد جاءكم ولقد صرفنا قاد شرفا هذا بالإضافة لما قالون وعاصم وابن كثير قال واضغم ورش ضعف وأضخم ورسن وأضخم ورسن ضرّظم ضر أي أضخم ورسن تلقد الضاد والضاء نحو فقط ضلّة ما نفسه لا يعلم الله وأظهر عند بقيت بعد ذلك قال وأضخم واقف ضير ذابل زواضله أضخم مروي أي ابن ذكوان بالمين الضاد نحو فقد ضل ضير ذابل في الذال نحو ولقد ذرأنا زوا في الزاي نحو ولقد زينا ظله في الضاء نحو فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه نعم. وارض عنه وقال وفي حرف زينا خلاف أي ورض عن الإظهار وإضغام فيه ولقد زينا فبالإظهار قرأ له الإمام الداني على عبد العزيز الفارسي وبالإظهار قرأ له الإمام الداني على أبي الحسن طاهر بن غالبون ومظهر وأظهر ابن ذكوان وأظهر ابن ذكوان دل قد عند بقية الأحرف يعني يضغم في الضاد والذال والزاي والضاء ولقد زينا خلاف وبقية الأحرف له فيها الإظهار قال بعد ذلك ومن ظهر هشام نصاد حرفه أي أضخم هشام دال قد في كل أحرف أحرفها الثمانية إلا أنه أظهر عند قبيت علاء لقادر ظلمك بسؤال لاجتِك في سورة صاد وما هذا الموضع فإن له في كل المواضع حتى في الضاء في غير هذا الموضع له فقط ظلم نفسه فإن له يظهره لأنه نص على أن كلمة لقادر ظلمك فقط هي التي يظهرها هشام ويدغ ما عداها وكل الحروف الباقية بقي عندنا المسكوت عنهم وهم أبو عمرو وحمزة والكسائي دال قد في كل الأحرف الثمانية بلا خلاف وتأخذ قراءتهم من ضد قراءات الذين يظهرون عند كل الأحرف لاحف فيقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بإذغام في كل الأحرف هكذا قس أنها ولقز زرأنا لقد ظل لقد ظلم ولقز زيننا لقد جاءكم ولقز صرفنا قَشَّافَةٍ إنتهى باب ذالقَ نأتي الى باب التأنيث قال وأبدت سنة ثغر صف صفت زر فظل مه و جاء جمعنا ورودا باردا عطرة صينا أي تضغم تأي التأنيث أو تظهر عند ستة أحرف الأول السين من سنة المثال أنزل السورة والثاء من ثغر والمثال كذل السامود والصاد من صفت والمثال حصرت صغرهم والزاة من زرقه نحو كلما خرز لناهم والضاء من ظلمه من والمثال كانت ظالمة والجيم من جمعنا والمثال وجبت جنبا ومذاهب القراء فيها على النحو التالي أظهر عند الأحرف الستة ابن كثير المرموز له بالدال من قوله فإظهروا جره وعاصم المرموز له بالنون من نمته وقالون المرموز له والباء من بذوه. هاي أظهرت من كثير. وعاصم وقالون تاء عند كل الأحرف الستة. يقرأ يقرأونها كذا. انزلت سورة كذبت ثمود حصرت صدورون كلما خبت عقبت زدنها كانت ظالمة وجبت جنوبها. أدغم ورش تاء التأنيث الضاء فقط وأظهر عند بقية الأحرف أخذ من قول الناظم وأضخم ورشه ضافرا أي في الضاء وقرأ ابن عامر بإظهار تاء عند السين والجيم والزاي وأضغمه في الأحرف الثلاثة الباقيات أخذ من قول الناظم وأظهر كهف الكف ابن عامر وأفرو هذه وافصلة الكلمة فاصلة يعني أظهر ابن عامر تاء التأنيث عند السين من سيء من سيب والجيم من جوره والزاي من زكيه وأظهر هشام عن ابن عامر في لهدمة صوامع لهدمة صوامع فيكون في ابن عامر بالإضغام في الأهرف البقية غير السين والجيم والزاي فيضغم في الثاء كالذم السمولو ويضغم في الصاد حصر صدورهم ويضغم في الضاء كنظ ظالمة إلا أن هشاما عن ابن عامر أظهر عند لهدمة صوامع في سورة الحج أخذ من قول الناظم وأظهر رويه شامل له الدماء وارض على ابن ذكوان الإظهار والإضغام في موضع فإذا واجبت جنوبها سورة الحج والصحيح أن له الإظهار فاجبت جنوبها والدليل قول الناظم وفي وجبت جنوبها خلف ابن ذكوان يفتبع بقي عندنا أبو عمر وحمزة والكسائي يقرؤون بإضغام تاء التأنيث في أحرفها الستة قولا واحدا وتأخذ قراءتهم من ضد قراعة الذين يظهرون عند كل الأحرف السنة بعد ذلك باب لام هل وبل. قال النوضي رحمه الله تعالى هل بل وهل تروي ثنا ضعن زينب سمير نواها في الحضر ومبتلى فأضغمها راو وأضغم فاضل وقور ثناه سرتيما وقد حل وبل في النساء خلادهم بخلافه وفي هل ترى إضغام حب وحملة فأظهر لدى واع نبيل ضمانه ففي الرعد هل واستوفل زاجرا هل اختلف القراء في لام هل وبل عند ثمانية أحرف وهي الأحرف الوالدة في أول الكلمات الآتية بعد وهل وهي التاء والثاء والظاء والزاي والسين والنون والطاء والضاد نعم وهذه الأعراف مع بل وهل على ثلاثة أقسام على النحو التالي: أولاً حرف اختصر فيه هل وهو حرف الثاء في قوله تعالى هل ثوب الكفار في سورة المطففين. فهذا لم هل اختصر بحرف الثاء لأنه لم يأتي حرف الثاء بعد لام بل. فتكون هل ثاء هل اختص اختصر بحرف الثاء في قريت عل هل ثويب الكفار. الثاني أو القسم الثاني أحرف اختصت بها لام بل لم تشترك معها فيها لام هل فهي الضاة مثال بل ضل الضاء نحو بل ضلنتم الضاء نحو بل طبعة. والزاي نحو بالزينة والسين نحو بل والقسم الثالث حرفان مشتركان بين لام هل و بل وهما النون والتاء والأمثلة نح بل نتبعوا بل تأتيهم هل ندلكم هل تعلمون ومذاهب القراء في لام هل وبل على النحو التالي: أولا قال الناظم فادغمه راول الكساء يضخم لام هل ولن بل في كل الأحرف الثمانية فيقرأها كذا: هثوا بالكفار بضل عنهم بظن أنتم بطبع الله عليها بزينا للذين كفروا مكروهم بسوان لكم أنفسكم أمرا بنتبعوا بدأتيهم هند لكم له سميعا هكذا يقرأ في ثاء بالإضغام بالإضغام لم هل وبل في كل الأحرف الثمانية بعد ذلك قال الناظم وأضغى فاضل أي حنزة وقول هذه كلمة فاصلة ثناه أي في الثاء لمهل هل في الثاء سر لم بل في السين تيما لم هل وبل في التاء. والأمثلة تقدمت نعم. قال قال بعد ذلك الناظم طبعا الحمزة أضغم في هذه الأحرف الثلاثة وأضغر عند الأحرف خمسة الباقية وورد الخلاف عن خلاد في قوله تعالى بل طلع الله عليها بين الإضغام والإضغار في سورة النساء بل طلع الله عليها فالإضغار من طريق أبي الفتح فارس من طريق أبي الحسن طاهر من الغلبون والدليل وبل في النساء خلادهم بخلافه وأضغر حمزة عند بقية الأحرف نعم بعد ذلك قال وفيها ترى إذعام حب وحملة قرأ أبو عمرو إذعام لام هل في التاء في موضعين اثنين هتري من فطور فهتري لهم من دقائق المعوض بعد من فطور في سورة الملك وفهتري لهم من دقائق في سورة الحاقة وليس له إذعام في غير هذين الموضعين يعني بقية له الإضغار. والدليل وفيها هل ترى إضغام حب وحبنا وأظهر لدى واع نبيل ضمانه وفي الرعد هل واستوفي ما زاجر الهلا أي أظهر هشام لام بل عند النون والبطال حيث وقع وأظهر لام هل عند في موبى واحد فقط في سؤال الرعد أم هل تستوي الظلمات والنور وأظهر لام هل وبل في ما سوى ذلك وهذا معنا قول الناظم وأظهر لدى لم هشام واع كلمة فاصلة نبيل أي أظهر لام هل وبل عند النون ضماني أي أظهر لام بل عند الضاد وفي هل أي أظهر لام هل في أم هل تستوي بلمات والنور في الرعد. باقي عندنا نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم يقرؤون بإظهار لام هل وبل عند كل الأحرف الثمانية وتأخذ قراءتهم من ضد قراءة الكسائي الذي يضع في الجميع. نعم. بعد ذلك باب اتفاق القراء على إضغام ذال إذ وذال قد وتاء التأنيف ولم هل وبل قال الناظم ولا خلف في الإضغام إذ الذ ظالم وقد تيمت بعد وسيما تمثلا ولا خلف في الإضغام أي بين القراء السبعة القراء السبعة متفقون على الإضغام على إضغام ذال إذ في الذال نحو إذ ذهب إذ ذهب اخذ من قول الناظم ولا خلفه في الإضغام إذ ذل يعني الذاء ذال, ذال إذ مع الذال وظالم يعني ذا إذ مع الضاء في نحو إذ ظلمتم ثانيا دال قد قال عنها وقد تيمت دعد أي دال قد تضغم في الدال نحو وقد دخلوا من دعد وفي التاء قد تبين الرشد من تيمت ثالثا تاء التأنيف تضغم في التاء وطبعا إذا ضمة الذال في الذال والذال الأولى ساكنا الذهبة هيقوم من باب إغام المتماثلين الصغير والدال مع الدال وقد دخلوا من باب المتماثلين الصغير والتأ مع التاء والتأ الأولى ساكنا فمربي حتى جاءتهم من باب المتماثلين الصغير أما الذال مع الضاء فمن باب المتجانسين الصغير وقد ترينا الدال مع التاء من باب المتجانسين الصغير أدخل الدعوة التاء مع الدال كذلك من باب المتجانسين الصغير وفي الطاء قال الطائفة من باب المتجالسين الصغير رابعا لام هل في اللام نحو فهل لنا برضو باب المتباثلين الصغير فهل لنا ولم يأتي بعد لام هل را في القرآن يعني لام هل لم يأتي بعدها حرف راء في القرآن قول الناظم وقل بل وهل بدأ بكل بعدها بل وبعدها هل راها لبيب العقلة أي لم كل ولم بل ولم هل تضغم في اللام كلها وتضغم لام كل ولم بل في الراء ولم هل لا ليس بعدها في القرآن راء نعم مثال لم بل كلا بل لا تكرمون اليتيم وفي الراء نحو بل الله إليه لام كل في اللام نحو كلكم ميعاد وفي الراء نحو قل ربي أعلى وجدتهم وقالوا النظر بعد ذلك وما اول مثلين فيه مسكن فلابد من إضغامين متمثلة أي إذا التقى حرفان متماثلان أولهما ساكن فلا بد من إضغام الأول في الثاني لكل القراء سواء كان حرفان في كلمة واحدة نحو يدرق الموت موت أينما يوجهه لا يأتي بخير فهذا من المتماثلين الصغير إضغام المتماثلين الصغير أو في كلمتين نحو تضرب بعصاك الحجر فلا يسرف في القتل أذلك المت... المتماثلين الصغير إلا إذا كان الحرف الأول ما حرف مد إلا إذا كان الحرف الأول حرف مد في يوم قالوا أقبلوا فلا يضغم فيه فلا تضغم فيه لأحد من القراء أما كلمة مالي هلكا حالات الوصل عندما يثبت الهاء وهم كل القراء إلا حدزة فإنه يحذف وصل فله وجهان الأول أن الغار وهو الأرجح الإظهار لا يكون إلا بسكتة لطيفة بدون تنفس على هاء مالية هكذا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هذا هذا الوجه الأظهر أو الأرجح أنك تسكت سكتة لطيفة على هاء مالية الوجه الثاني إضغام الهاء الأولى في الثانية فننطقها هاء واحدة مشددة هكذا ما أغنى عني ما ليههلك عني سلطانية والوجه الأول لوجه السكت هو المقدم وهو الأرجح انتهى باب اتفاق القراء على إدغام ذا الإذ وذا القد وثا التأنيث ولمهل وبل الآن نتكلم عن باب حروف قاربات مخارجه قال النظم وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير في يتب قاصدا ولا قرأ خلاد والكسائي وأبو أمر المرمز بالقاف من قد والراء من رأس والحاء من حمينا الباء المزدومة في الفاء في خمسة موابع وهي الأول سنتقه بالإضمام أو يولف سوف نأتيه أجرا ناضما في سورة النساء والثاني في سورة الرعد وإن تعجب تعجب قولهم الثالث في سورة الإسراء قال اذهب من تبعك منهم الرابع في سورة طه قال فاذهب فإن لك في الحياة الخامس في سورة الحجرات ومن لم يتف أولئك في سورة الحجرات إلا أن خلادا له في موضع سورة الحجرات وجهاد الادغام والإظهار وبهذا التخيير قرأ أبو الفتح فارس وذهب ابن إلى إضغامه قولا واحدا وهذا معنى قول الناظم وخير في يتقاصر ولا وقرأ باقي القراء بالإظهار قولا واحدا في المواضع الخمسة هكذا أو يغلب فسوف وإن تعجب فعجب قال اذهب فإن فمن تبعت قال اذهب فمن تبعت قال فاذهب فإن لك ومن لم يتب فأولئك وحالة الإظهار يسقط الحرف المضغم وتسقط صفاته كما قال ابن الجزيء رحمه الله، والحرف بالصفة إن يضعم سقط، ومع جزميه يقع بذلك سلَمُ ونَخْتَبْ بهِ راع وشَذَّ تَفَقُّلَ، أي أضَعَ أبو الحارث المرمز لابليسين من سلَمُ أضَعَ اللام المزورة من لفظ يفعل إذال ذلك في ستة موانع على النحو التالي، وسوف أنطقها بالإضغاظ، كما في رواية أبو الحارث، وما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الموضع الاول في سوره البقرة والموضع الثاني في سوره العمران ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ومن يفعل ذلك بتغراء مر الله والموضعان في سوره النساء ومن يفعل ذلك يلقى اثاما في سوره الفرقان ومن يفعل ذلك فاولائك هم الخاسرون في سوره المنافقون فأذر اللام باك القراء في كل المواضع. أما إذا كانت اللام مرفوعة نحو فما جزاء من يفعل ذلك منكم في سورة البقرة فكل القراء يقرؤونها بالإظهار بلا خلاف ومعنى قوله ونخصف بهم راعو أي أرغم الكساء المرمز له بالراء أرغم الفاء المجزوم كذلك في الباء في موضع واحد فيه إن يخصف بهم, يخصف بهم، الأرض إن يش يغصب بهم الأرض بهم الأرض لأن الكساء يقرأ بلياء ويقرأ بضم الها به بهم الأرض ويترجم إن يش يغصب بهم الأرض حكذا يقرأ الكساء غيره يقرأ إنش نغصب بهم الأرض وطبعا أبو عمرو يكسر الميم وحمزة يضم الها والميم وحمزة يقرأ بلياء الشاهد أن الكساء يقرأ بإضمام الفاء في الباء إن يشاء يغصب يخصب بهم نعم وبعنا قوله وشذ تفقل أي من قال بالإظهار لا يعمل بقوله لأنه قد ثبت عن الكساء الإضغام بلا خلاف وعظت على إضغامها ونبذتها شواهد حمال حلا له شرعه والراء جزما بلا مهى كواصبر لحكمي طال بالخلفية واصبر أز... لحكمي طال بالخلفية أز... بالخل هضغم المرموز لهم بالشين والحاء الشيل لحمزة والربساء والحاء لأبي عمرو أبغموا الذال في التاء في نفض عدت في موضعه الأول وقال موسى إني عدت بربي وربكم هذا تقليل بالنسبة لأبي عمرو الشاهد إني عدت بأبغم الذال في التاء وإني عدت بربي وربكم الموضع الثاني هذا في صرف الدخار والموضع الأول في صرف غافر وقال موسى إني عدت بربي وربكم هذا في صرف غافر وإني عذت ربي أربكم أن ترجمون في سورة الدخان وظام كذلك الذال في التاء في فنبذتها فيقرؤونها فنبذتها في سورة الطاعم وأظهر الذال في المواضع الثلاثة في القراء إنني عذت وإنني عذت فنبذتها كما نقرأ على حفص قوله وأرسلتموا حلا له شرعه أي قرَّبُ عَمْرَ الْعُزْلَةِ بِالْحَمِينِ حَلاً وَهِشَامٌ من له. وحمزة الكسائي المروز لهم بشين بأضغام الثاء في التاء في هفظ أوردتموها في موضعين في سورتين الأعراف والزخرف أوردتموها بما كنتم تعملون هكذا يقرأ أبو عمرو وهشام وحمزة الكسائي بإضغام الثاء في التاء أوردتموها في سورتين الأعراف والزخرف وأظهرها باقي القراء قوله والراء جزما بلا مهة وصبر لحكم طالب الخوف يذبونها أي قرى دوري أبي عمرو بإضغام الراء المجزومة في اللام بخلاف والسوسي أضغم قولا واحدا في واصبل لحكم ربك الراء المجزومة في اللام نحو واصبل لحكم ربك يا لكم من رحمته واستغفل لذنبك وأظهرها الباقون أما الراء المتحركة نحو سيغفر لنا أظهر لكم فهذه خاصة بالسوسي وقد قدمت في باب الإضغام الكبير وضاع الحرفين المتقاربين من كلمة من كلمتين. أما هنا الكلام عن الرأي المجزومه، فيضغموها دور أبي عمرو بخلاف ويضغمه السوس قولا واحدا نحو صب للحكم ربك. يعني شو لكم؟ وغفر لنا، واغفر لنا إلى غير ذلك. والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.